بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة وانشور ولاية العلم والإرادة لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الخامس والثلاثون المجلد الثالث الصفحة الف ومئتين وواحد وستين قال رحمه الله عودنا إلى كلام صاحب الرسالة قال ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالة السعادة موجودة في مولديهما وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر ومن ابن الحجام حجام هذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتجدد من حال الإنسان ويجعلها تدل على حذقه في صناعة أبيه وتقصيره فيها قلت ومما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة المريخ والزهارة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة أحدها المعرفة والثاني الآلة والثالث لطافة في الكف ليخرج المعمول المصنوع حسنا فالآلة للمريخ وتكون على الأكثر إما حديدا وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناه سيف مسلور وبيسراه رأس إنسان وهو راكب أسدا وثيابه حمر تلهب وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضه وبيسراه تبرزين وعليه خرقة حمراء وهو راكب فرسا أشهبا والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناه حية وبيسراه لوح يقع وراكب على طاوس ومنهم من يقول صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه وهو راكب على طوس وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة والتزاويق والنقوش شاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسناء بين يديها مزهر تضرب به ويراكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخات الشعر ذوائبها بيسراها وباليمنى مرآة تنظر فيها مصبغة الثوب وعليها طوق وأسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكى عليها وباليسرى مرزبة راكب عجلة تجرها أربعة نمور ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة عينة أفراس ووجهه كالطبق يلتهب نارا قال ودلائل الملك ليست بعيانها هي دلائل الصناعات ولا دلائل الصناعات هي دلائل الملك بل قد يجوز أن تدل على رياسة ما إلا أن الملك أخص من الرياسة ولكل واحد من الكواكب على الإطلاق دلالة على رياسة ما في معنى من المعاني فيقال أرأيتم إن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء بل أكثر المولودين لا ينالون الملك البتة بينما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في آبائه ملك ولا يكون ابن ملك فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى إن أكثركم ينظروا بنصب طليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فإن كان طالعهما واحدا حكم بتقدم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كملكهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك ولا كان طالعه يقتضي ذلك وحرمه من يقتضيه طالعه بزعمكم من أبوه ملك وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذي يقتضي كون المولود حكيما عالما أو حاذقا في صناعته قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لا لغير أرباب ذلك الطالع وفي ذلك ابين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان قال صاحب الرسالة ومن ذلك قولهم إن الكواكب المتحيرة أجل من الثوابت وابين تأثيرا في العالم وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارد وهو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود ومن ذلك قولهم إن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد ويجفف تجفيفا يسيرا وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الراطبة التي ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ مجففة محرقة لمشاكلة لونه للون النار ولقربه من الشمس لأن الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته قلت فليتأمل العاقل ما في هذا الكلام من ضروب المحال وما الفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وأل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط، والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعدى، وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتها أو تنفعل عنها؟ وإنما يدل على فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان يترطب من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولنا ذلك. وإن منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة قيل له فما تنكر أن تكون دلالة الزحنة والمريخ على النحوس تتزايد وتتكون دلالته على النحوس في اليوم أكثر من دلالته في الأمس ورفوت عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب نحسا وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم وأيضاً فإذا في على الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلي لازمكم تجوز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء العنصرية ولازمكم تجوز أن يرتفع عن القمر من الأدخنات ما يجب جفافه وبلوغه في اليبس الغاية وهيضا فإن جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء فلك القمر حتى إذا فلك الأفلاك فإن قلتم فلك القمر عائق عن ذلك قلنا وكرة الأثير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم صور البخارات الأرضية إلى فلك القمر وأما زعمهم أن في مشابهة لون المريخ للون النار ما يقتضي تأثيره الإحراق والتجفيف فألف الهديان أعجب من هذا فإن أرادوا النار البسيطة فإنها لا لون لها وإن أرادوا النار الحالثة فهي بحسب مادتها التي توجب حمرتها وصفرتها وبيضها عما كون الشمس تحته فأذا لا يقتضي تأثيرها فيه وإعطاءه قوة التجفيف والإحراق فإن الشمس لو أثرت فيه ذلك أعطته إياه لكانت بهذا التأثير والإعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة ونسبتها إلى كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فهل كانت قوة الزهرة التجفيف والإحراق بل تأثر الشمس فيما تحتها أولى من تأثيرها فيما فوقها قال صاحب الرسالة وإن الكواكب الثابتة التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الكواكب غير مشبه للون النار وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحتها بل الكرة التي فيها زحل موضوعة تحتها فهي بأن يكون حالها مشبها لحال زحل أولى لأنها فوقه وبعدها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بعده قلت والعجب من هؤلاء يعلمون قول مقدمهم بطليموس إن طبائع الأجرام السماوية واحدة ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها بالورودة وكذلك بالغطبة واليبوسة قال وزعم أن عطارد معتادل في التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعه فوق كرة القمر وأن الكواكب الثبتة التي في الجاث حالها شبيهة بحاله وليس يوجد لها من السببين الذين دلا على طبيعة عطاردة شيئا بل الذي يوجد لها ضد ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس في أكثر الأوقات وأن فركها أبعد افلاك الكواكب من كرة القمر وقالوا إن الكواكب التي في العواء تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات وتشبه حال المشتري والمريخ في بعضها قلت وقال السادال فضلاؤكم على اختلاف طباع الكواكب باختلاف ألوانها فقالوا زحال لونه الغبرة والكمودة فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فإن السوداء لها من الألوان الغبرة وأما المريخ فإنه يشبه لونه لون النار فلا جرى قلنا طبعه حار يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجهين أحدهما أن لونها يشبه لون الحمرة الثاني أن نعلم بالبديهه أنها مسخينة للأجزام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فإن نرى لونها كالمركب من البياض والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة وصفرة تدل على الحرارة ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما كانت صفرته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فبيضه يدل على البرد وأما عطارد فإنا نراه على الوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه في الأفق على ارتفاع واحد فلا جرى قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أن لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أم يلو إلى الأرض واليبس وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا، فإن و النشادر والزرنيخ والزئبق المصعدين والكبريت في غاية البياب، مع أن طبائعها في غاية الحرارة. الثالث أن ألوان الكواكب ليس كما ذكرتم، فزحل رصاصي اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص، وعما المشتري فلا شك أن بياضه أكثر من صفرته فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فإن كان حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة بين الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون بذلك وما عطالد فإن وإن رأيناه مختلف اللون في الاوقات مختلفة إلا أن السبب فيه أننا لا نراه إلا إذا كان قريبا من الأفق وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر إنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتنقضه واختلافه ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب وأن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات إلا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حاررا أو باردا أو رطبا أو يابسا كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يجفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطل الموس قال إن القمر يرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتنفعل المنفعلات بتلك القوى. لا بأن طبائعها مكيفات فيقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسه وتوابعها وتأثيرها في ابدان الحيوان والنبات ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام فإن تأثير الشمس مثلا إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها فيختلف حال الهواء وأحوال الابخره في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والشمس جزء السبب في ذلك والأرض جزء والهواء جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء ونحن لا ننكر أن قوة البرد بسبب عود الشمس عن سمت رؤوسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤوسنا ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمه يخرج من مكامله وأكنته وتظر القوة والحركة فيهم ثم ما دامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهدأت الأجساد رجعت الحيوانات إلى مكامينها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها في أبراجها ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذاة ممر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على سمت رؤوسهم في السنة إما مرة أو مرتين تسودت أبدانهم وتجعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فساءت أخلاقهم وضعفت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقربوا إلى محاذاة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامهم أنصف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وكل العرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذاة بنات نعشد الكبرى فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤوسهم ولا تبعد عنهم أيضا بعدا كثيرا لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد فألوانهم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشم والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية المشرق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكوره ومن كان يميل إلى ناحية المغرب غلب عليه اللين والرزانة ومن تأمل حق هذا التأمل وسافر بفكره في اقطار العالم أعلم حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق ومذهب آل المدينة وما فيه من الشجة والقوة في المغرب وأما من كانت سكلهم محاذية لبنات عشل وهم الصقالبة والروس فإنهم لكثرة بعدهم عن مسامدة الشمس صار البرد غالبا عليهم ورطوبه الفضليه فيهم لأنه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها ويمضيجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سابطة شقراء وأبدانهم رخصه وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهالهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وانقطع بعضه عن بعض لاجل غلبة اليبس ثم لا تزال العمارة تزداد في الإقليم الثاني والسادس والثالث والخامس ويقل الخراب فيها وأما الاقليم الطابع فإنه أكثر الأقاليم عمارة وقل خرابا لفضل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذي انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زويت لي منها فمكان انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم في أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا فلما زويت له فأري مشارقها ومغاربها وبشر امته بانتشار مملكتها في هذين الربعين فانهما اعدل الارض واهلها اكمل الناس خلقا وخلقا فظهر الكمال له في الكتاب والدين والاصحاب والشريعه والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فان قيل فقد فضلتم الاقليم الرابع على سائر الاقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا يتولد فيها إلى دواء ضعيف، وإنما تتكون الأدوية في سائر الاقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء الطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا في المساكن الخارجه عن الاعتدال وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتها فموضع حضيضها وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان للبتة ولذلك والله أعلم كانت أكثر بحار من الجانب الجنوبي دون الشمالي لأن الشمس إذا كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت في أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي كشف الجانب الشمالي ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها وأكثرها مياها ومقر للحيوان المائي وأما المواضع المسامده لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض وبسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجانب الجنوبي محترقا والجانب الشمالي معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة في فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر الاحترق هذا العالم فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدلة سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفوصوله التي هي نظام مصالحه فتبارك الله رب العالمين واحسن الخالقين وأهل الإقليم, الأول وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذي لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم الطف فكانوا سمر الألوان والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء وساب تعديله أن غاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند كونها في أبعد بعضها عن الأرض فها هنا وإن حصلت المسامات المجبة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة فحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض لكن لم تحصل هناك مسامدة معتدلة فلذا كانت أكثر المساكل المحمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذا الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا وعمل الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرى ما صار في حيز البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع لأن بعدهم عن الاعتدال قليل وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها مقرورون ولغلبة البرد ورطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التي تقرب من أن يكون الخطب فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرى معظم البرد فيها ولم يتكون هناك حيوان ألبتة وأذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعيلات جزء ومجموع ذلك سبب واحد قدره العزيز العليم القدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخرى لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني ثم قدر تعالى أشياء أخرى تمانع هذه الأسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر لخلقه كيف يشاء وأن كل ما في المملكة الإلهية الطوع قدرته وتحت مشيئته أنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ما سواه لا يفعل إلا بمشارك ومعاون وله ما يعوقه ويمانعه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها وأجعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما أتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه أتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه أتارة يقلب الجماد حيوانا كما قال بعصى موسى ثعبانا أتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه فإذا آتى الوقت المعلوم فشق السماوات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقمر أرأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكمالها وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصي عليه انفعاله لما يشاء ويريده منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما فقرأ قارئ إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت حتى بلغ علمت نفس ما حضرت وفي الجماعه ابو الوفاء بن عقيل فقال له قائل يا سيدي ام انه انشر الموت للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب فما الحكمه في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الارض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى والتمتع وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل وتذكر فلما انقضت مدة السكنى واجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيبا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان لعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فإذا رأوا أن منار الهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا أنها وما هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيبا لملاحظة الفلاسفه القائلين بقدمه فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشو إلا في المواضع التي تطل علي الشمس ونحن نعلم أيضا أن وجود بعض النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا اختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها وبعدها من ذلك البلد وايضا فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكونها بحسب اختلاف حرارة البلاد وبرودتها فإن الببر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم التي دؤونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذلك لا ندفع تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبة حتى في جزر البحار ومدها فإن منها ما يأخذ في الازدياد من حين يفارق القمر في الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانتخاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاقة ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه. وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند، وكذلك بحر الصين، وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقا من مشارق البحر، ابتدأ البحر بالمد، ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك الموضع، فعند ذلك ينتهي المد منتهى، فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع، ابتدأ المد مرة أخرى، ولا يزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض، فحينئذ ينتهي المد منتهاه ثم يبتدئ الجزر الثانية ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخا وهيجان رياح عاصفة وامواج شديدة علموا أنه وقت ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علموا أنه وقت الجذر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فإنهم يجدون عندهم في وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلى فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيارة القمر ونقصان مهم طبقة عليها وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان ما دام القمر اخذا في الزيادة فإنها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسنة فإذا نقص ضوء القمر صارت هذه الأخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يوسى وكذلك ألبان الحيوانات تتزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان بيضه أكثر من بيض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدن الاسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وتعفنت وكذلك السمك في البحار والاجام والمياه الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعور البحار والاجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعور البحار والاجام والذي يظهر من سمين السمك في النصف الأول من الشهر أكثر من الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حرش الأرض يكون خروجها من أجحرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائل الضوء كان نشوءها وكمالها وإصرعها في النبات أكمل من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره وكذلك تكون الرياح والبقول والأعشاو من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشوءا وأكثر نموه وفي النصف الثاني بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند زيادة الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك أعظم النمو حتى إنه يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من اهل المجل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع احوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعم والروائح والمقادير بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحري وأنواعه والبري وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنضبط المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل غير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط والزئبق بل العداوة القائمة الواقعة بين الذئاب والغنم والحياة والسباع وبني آدم والصداقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالارزاق والآجال والعز والذل والرفعة والخفض والغناء والفقر والحياء والإماتة المنع والإعطاء والضر والنفو والهدى والضلال والتوفيق والخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهيئاتها فالمعطي له هذه النجوم واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقاط وانفصالاتها عن نقاط ومقارنتها ومفارقتها ومسامتتها ومباينتها فهي المعطيه لهذا كله المدبره الفاعله له فهي الالهه والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جمله شرائع الانبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم وتزي بزيهم ظاهرة وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذي أضحك به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفربي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوهم إلى الزرق والزرجنة والتلبيس وقد رد عليهم أفضل متأخرين من فلسفة الإسلام أبو البركات البغدادي في كتاب المعتبر له فقال وأما علم أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر كواكب وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والإفراط شر وينتجون من ذلك أن الخير يجب سعارة والشر يجب منحسة ومشارس ذلك بما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجهم مقدماتهم في أنظارهم وإنما ي... الذي انتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق لم يحصل لهم العلم الطبيعي حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإلا فمن أين يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت إن المشتري سعد والمريخ نحس أو المريخ حار يابس وزحان بارد يابس والحار والبارد من الملموسات وما دله على هذا لمس كما يستدل بلمس الملموسات فإن ذلك ما ظهر للحس في غير الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان في السمائيات شيء من طبيع الأرضات في الأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيره ومتى يقول الطبيعي المحقق بتقطع الفلك وقسمته إلى أجزاء كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل ونقل التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم وكان الاصل فيه على زعمهم حركة الشمس بالأيام والشهور. فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلها حيث حكموا كالحاصله الوجودية المتميزة بحدود وخطوط كان الشمس في حركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطا وقامت فيها جدرانا وحدودا وغيرت في أجزائها طباعا تغييرا يبقى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز به موضع عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه فبماذا تتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها احكاما فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وجعلوا أرباب البيوت كأنها ملاك والبيوت كأنها أملاك تثبت بسقوق وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن موضعها وبقي الموضع أسدا وجعلوا الأسد للشمس وقد ذهبت عنه الكواكب التي كانت بها أسدا كأن ذلك الملك يثبت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة، وما له ما فيه، ومن طالعه الأسد، فالشمس كوكبه وربة بيته، ومن الدقائق في الحقائق النجوميه الدرجات المذكره والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائلة في السعادة، ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها ومن قطعت، مع انتقال ما ينتقل من الكواكب إليها وعنها، ثم ينتجون من ذلك نتائج الأنظار من أعداد الدرج وأقسام الفلك، فيقولون، إن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرأ من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر؟ أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه؟ أو شععه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده؟ وكذلك التربيع من الظبع الذي هو 90 درجة والتثليث من الثلث الذي هو 120 فلم لا يكون التخميص من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر ثم يقولون الحمل حار يابس من البروج النارية والثور بارد ليابس من الأرضية والجوزاء حار رطب من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل برج منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمانون الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعيته والحق أنه لن انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير ما هو في الآخر ثم هب أن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه أترها تخلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا وتبقى تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجددها ولما لا يقول قائل إن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان وما يجانس هذا مما لا يلزم لا هو ولا ضده ما في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وواحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قالها قائل فقبلها قابل ونقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإجاب وبت وتجويز فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتذر له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو حط به لصدق في كل شيء. والعم الله إنه لو حط به علم صادق لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضا ويتوهم وهما. فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقز عليه. والذي يصح منه التفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها. مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية. كالقرانات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فإنها كالمقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يعرض للمتحيره من رجوع واستقامة وارتفاع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك وكأني أريد أن أختصر الكلام هنا ووافق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية وفروع ونتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائزة من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جاهله ولا أقبل منه كل قول كما قبله من لم يعقله فلوضح موضع القبول والرد في المقبول والمردود وموضع التوقيف والتجويز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان الواحد أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لا أحط علما بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلومة في حكمه ويضل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعده انتهى كلامه ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين لطال ذلك جدا هذا غير رد المتكلمين عليهم فإن لا نقنع به ولا نرضى أكثر فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضيع الزمان في غير شيء وكان تركهم لهذه المقابلة خيرا لهم منها، فإنهم لا للتوحيد والإسلام نصر ولا لاعدائه كسر. فالله المستعان وعليه التكلان، فصل، فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة، قال، ودعموا أن القمر والزهرة مؤنثان، وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكره وأن عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسين جميعا وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا كانت مشارقة متقدمة للشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وأن ذلك أيضا يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء أو من المغرب إلى ما يقابل وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهاب الصبع وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهاب الدبور، وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال إنها مؤنثة مذكرة والتي يقال إنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها وصار تستحييل، بل تصير عيانها تنقلب فإن القمر والزهرة مؤنثان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الموضع الأول فإن تقدم القمر والزهرة للشمس وكانا مشرقين صرا مذكرين، وان تاخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضع الثاني وصرع طارد ذكرا إذا شرق أنثى إذا غرب ذكرا أنثى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين قلت وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الالزام فقال ليس ذلك بممكن لأن قد نقول إن الأد كان أبيض إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شيء واحد بعينه مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو في نفسه لا أسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال أعلى الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات لا أنها ذكران وإناث وعلى تلبيث من. فإن الادكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك صادق عليه اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما اوجب أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهي قسمة وضعتم فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وحده وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها عن قسم غير قسمه لا أن حقيقتها متركبة من طبيعتين ذكورية وأنوثية بحيث يصطقان على كل برج برج فنظير ما ذكرتم من الادكن أن يكون كل برج ذكرا وأنثى فأين أحد البابين من الآخر له التلبيس والمحال؟ وايضا فانقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحاسة بالطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضع والقرب والبعض قال صاحب الرسالة وزعم أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومنذ وقت انتصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليومس ومنذ وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأي شيء أك من هذا. ولسيما قد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف يمكن أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحدا يفعل بطبعه الترطيب في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الإسخان في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كالقول بأن شيئا واحدا تنقلب عينه وقتا بعد وقت قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفعيل بحسب صعودها وهبوطها في فلكاء فإنها إذا كانت من 15 درجة من الحوت إلى 15 من الجوزاء فعلت الترطيب وهو زمان الربيع وكذلك من 15 درجة من الجوزاء إلى 15 درجة من السنبولة تفعل التسخين وهو زمان القيض ومن 15 درجة من السنبولة إلى 15 درجة من القوس تفعل التجفيف وهو زمان الخريف وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر درجة من الحوت تفعل التبريد وهو زمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدوره في شهر واحد صارت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمعه الصنة وما تفعله الشمس في كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد نسى أريستا طاليس في كتاب السماع الطبيعي على جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قررناه وأما القمر فلا يؤثر قربه ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثره الشمس ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يدفع الحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس بذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامعة فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصنعة البرهان وأما قولكم إن أرسطا طاليس نص في كتابه على ان الواحد قد يكون سابا للضدين فنحن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه قال في المقالة الثانية وأيضا فإن الواحد بعينه قد يكون سابا للضدين فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فغيبته قد تكون سببا لضده فيقال في ذلك إن غيبة الربان سبب ورق السفينة وهو الذي كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم في فعل القمر الأمور المضادة يظهر لك تلبيس القوم وجهلهم فإن نظير ذلك بطل هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها وانقطاع تعلقه بها فلم يكن الربان هو سبب الغرق الذي هو ضد السلامة كما كان القمر سبب لليبسي الذي هو ضد الرطوبة وللحرارة التي هي ضد البرودة وإنما كانت أسباب الغرق غلابة إحدى الأسباب التي كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله فغريقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التي قد اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها إلى ما لا يحتاج أي غيرها وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا. على خير من الله نلقاكم في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته